فلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه وان ضمن الراهن فهل يرجع على المرتهن على المرتهن ضمن الراهن الذي غصب الذي غصب العين هل الراهن في هذه الحال يرجع على المرتهن ويقول انت اتلفت الفتال فضمنهو على وجهين قيل لا يؤمنه لانه تلف يده وقيل لا يؤمنه لانه تلف لانه قبره بصفه يد امينه نعم ان قلنا يرجع المرتهن لم يرجع الراهن وان قلنا لا يرجع ثم رجعها هنا نعم وان فك الرهن بقضاء او ابراء بقي الرهن بقي الرهن أمانه لأن قبضه حصل بإذن مالكه لا لي لا ليختص القابض بنفعه فأشبه الوديعة فإن فك الرهن بقضاء أو إبراء قضى الدين والرهن الآن بيد المرتهن والمرتهن استلم حقه ثم تلف في هذه الحال فهل يلزمه ضمانه لا يده كما كانت ما تغيرت يده يد أمينة فلا يلزمه الضمان لأن قبضه لأنه قبضه على أساس أنه يد أمينة فقبض شيئا فبقي عنده حتى يستلم صاحبه فتلف فلا يلزمه ضمان في هذه الحال لانه ما قبضه على اساس انه عارية فقلنا يلزمه ضمانه وانما قبضه على اساس انه رهن فصل اذا حل الدين فوفاه الراهن إن فك الرهن وان لم يوفه وكان قد اذن في بيع الرهن بيع واستوفي الدين من ثمنه وما بقي فله واذا حل الدين فوفاه الراهن انفك الرهن يعني اذا اعطاه رهن شيئا ما ثم ان المدين سدد هل يبقى الرهن يستمر بيد المرتهن لا ينفك ويأخذه فان لم يسدد وكان قد ادن في بيع الرهن قال مثلا اذا حل الاجل ولم اعطك حقك فانت وكيل عني في بيعه بيعه واستوف حقك ورد علي الزائد فان كان ادن في بيعه فللمرتهن أن يبيعه لانه معدول له في ذلك لان هذه فائده قبض الرهن من أجل أن يستوفي المرتهن حقه لكن ما يستوفيه إلا بإذن في البيع وكان قد أذن في بيع الرهن بيع واستوفى الدين من ثمنه وما بقي فله بقي من هنا بقي من القيمة فهو للراهن يرجع إلى صاحبه المالك مثلا رهن الأرض هذه بدين قدره مئة ألف فبيعت الارض هذه بمئة وعشرة الاف فيأخذ المرتهن القيمة التي له مئة الف الدين الذي له وعشرة الالاف الزائدة في قيمه الرهن ترجع الى مالكها الاصلي وهو الراهن، نعم وان لم يأذن طولب بالايفاء او ببيعه هذا حكم مهم يعني في الرهن قد يتجرى المرتع في بيعه إذا حل الدين ولم يوفه ذهب باعه ما يصح إلا إن كان قد اذن له فإن لم يأذن له الزمه أخذ بيده وقال الدين والا نبيع الرهن فإن اذن له في بيع الرهن فبعه وإن أبى قال لا الرهن هذا أنا في أمس الحاجة إليه لا تبعه وأنظرني فما لا يعمل المرتهن يرفع الأمر إلى الحاكم والحاكم يلزم المدين بالسداد أو يبيع الرهن رغم أنفه لأن هذه فائدة الرهن ما يصح أن يقول لا تبيعه وأنا ما عندي شيء اسدد اذا لم يفيدة الرهن فائدة الرهن إذا لم تسدد بيع لكن المرتهن ما يبيع من نفسه. إلا ان كان قد عدون له فان لم يؤلل له فيرفع الامر الى الحاكم لان الحاكم ولي على العموم فهو يلزم هذا بالسداد فاذا لم يلتزم باع دينه لان مال الغير ما يجوز لزيد ولا لعمل ان يبيعه الا الحاكم اذا كان البيع بحق واذا كان البيع بغير حق فلا ينفذ ولا يصح فان ابى او كان غائبا فعلى الحاكم ما يراه يعني ما يراه مناسبا اما ان يجبر المدين بالسداد ويعطيه رهنه واما ان يأذن للمرتهن او للعدل في بيع الرهن وايفاء المرتهن حقه فان ابى او كان غائبا فعال الحاكم ما يراه من يعني الحاكم ينوب عن الغائب يقول مثلا ياتي المرتعن ويقول ايها القاضي لدي رهن والرجل الذي رهن المبلغ الدين هذا غائب ما ادري وينه لا ادري حي او ميت وانا هذا الدين ثابت في ذمته وصك بمئة الف وهذه الارض رهن مهمش على الصك بانها رهن بالدين الذي لفلان قدره كذا فالحاكم ينوب عن الغائب ما يقول انتظره لانه قد تطول غيبته فالحاكم ينوب عن الغائب ويبيع الرهن وينفي المرتهن حقه ويقبض الزائد للراهم متى ما جاء نعم. فعل الحاكم ما يراه من اجباره على البيع او القضاء او بيع الرهن بنفسه او بامينه او بيع الرهن بنفسه يعني القاضي يبيع لانه ينوب عن الرجل اذا ابى ان يوفي وابى ان يبيع فالقاضي يبيعه بنفسه يبيعه بنفسه او بامينه يعني يكون أمين للقاضي يفوضه في الامور مثلا في بيع الاشياء أو في شراء ما يحتاج إلى شرائه ونحو ذلك المراد بأمين القاضي يعني وكيل القاضي في التصرف في البيع مثلا وقد يكون مثلا في الوقت الحاضر أمين القاضي لجنة مثلا ما يكون واحد لانه يخشى من الحيف فيكون لجنة مثلا أو القاضي يفوض هيئة النظر في بيع كذا هيئة النظر تنظر فيه قيمته المعتبرة فإذا جاء بها دعوه بإذن من القاضي ويسلم المرتهن حقه ويحفظ القاضي الشيء الزائد من الحق لصاحبه متى ما جاء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على علج ورسوله بينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين يقول السائل أنا لي اعمال سيئة وعندما أتذكرها أحس بالندم والخجل واعاهد نفسي أني لا أعود مثلا ثم قد أعود إليها بعض الأحيان وأقول فيك داعي خير ومعك شيطان قوي يحاول ان يتغلب عليك وعندك نزعه خيرية طيبة يعني احساسك بالندم حينما تفعل الفعل السيء هذا خير لكن الشيطان ما ايس منك يحاول ان يتلاعب بك يحاول ان يغرك كثير فاليك أن تتقوى بقوة الإيمان ولا تستجب له إذا أرادك للفعل السيء واسم على ما انت عليه وندمك على الفعل السابق هذا جزء من التوبة لأنه المسلم إذا عمل العمل السيء يجب عليه أن يبادر بالتوبة يقول قائل ما صفة التوبة وما شروطها أقول الندم على ما مضى والاجم على الا تعود ورد الحق اذا كان عندك حق لاخر والاقلاع عن المعصيه لان ما يصلح الانسان يندم ومستمر في عمل المعصيه مثلا هذا الذي يقول بينه وبين زوجته اخره هذا يردها إلى القاضي لأنه نزاع بينه وبين زوجته الاصل أن الزوجة يدعو عليها الطاعة والاستمرار والبقاء في بيت الزوجية فإذا نشزت فتستحق حينئذ الإقناع كما قال الله جل وعلا والتي تخافون نشوزهن فأضوهن واهجروهن بالمضاجع واظلموهن بما طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ما حكم القيام بعمره تطوع من غير لبس ملابس الاحرام التجرد من المخيط واجب من واجبات العمره استمرار المخيط هذا محظور من المحظورات تصح العمره لو احرم بعمره بثيابه لكن اذا كان لبسه بثيابه جهلا او نسيانا فهو يعذر واذا كان تعمدا فعليه فتيه ذلك والعمره صحيحه يقول السائل هل يجوز الانتفاع بالرهن حتى يسلم الحق كأن ينتفع الراهن بالأرض أو ببقرة أو بسيارة يجوز الاستفادة من الرهن ولا يعطل نفعه لكن يكون ثمرة هذه الاستفادة رهنا معه ما يجوز للمرتهن أن يستدر وينتفع بالرهن مدى بقائه عنده لا يحسب له حساب الا مقابل علفه يعني اذا كان لبن الشات المرهونه مثلا او البقره او البعير مقابل علفها هذا بهذا فلا بأس واما اذا كان نفعها يزيد عن الانفاق عليها مثلا فيجب ان يحفظ ان قيمة النفع هذا فمثلا مثل ما يقول مزرعة رهنه مزرعة هل ينتفع بهذه المزرعة مدة بقائها عنده لقلنا نفع هذه المزرعة لصاحبها ويحفظ معها رهنا ولا يغلق الرهن عن صاحبه يعني ما يزول نفعه عنه بل يكون نفعه له وهو رهن معه يقول السائل رجل تزوج امرأة بعد دخوله عليها طلبت منه الطلاق وامتنع ولكنها ألحت عليه وطلقها فهل لها شيء من الصداق رجل تزوج مراه وبعد الدخول عليها طلبت الطلاق ما يرزم عن يفسجيب لطلبها وله أن يطلب العوض منها إذا كان له رغبة فيها وهي تريد الطلاق فله أن يأخذ العوض وله أن يأخذ المهر كله يقول انا دفأت لك عشرة آباب إذا أعطيتيني إياها ولو انها بقيت معه خمس سنوات أو ست سنوات قال ما أطلقك إلا تعيدي لي المهر فله ذلك يقول السائل هل يجوز لوالد المطلقه في طلاق الرجعيه ان يشترط على الزوج عند مراجعتها ان يدفع لها مبلغ من المال لكي لا يتساهل في الطلاق مره اخرى فرق بين ان يريد المطلق مراجعه زوجته وهي في العده فهذا لا خيار لها ولا لأبيها وليس من حق أبيها أن يشترط شيئا ما يقول مثلا الرجل أشهدكم يشهد فلان وفلان بأنه راجع زوجته فتعود إلى عصمته ما دام الطلاق رجعيا لكن إذا تمت العدة وجاء يخطب من الخطاب قال مثلا نعم نعطيك نزوجك اياها لكن خشيه أن تسارع في طلاقها مرة أخرى فنطلب منك كذا وكذا فمن حق ذلك من حقها أن يطلب ما يطلب إذا كانت المرأة ملكت نفسها أما إذا كانت لا تزال في عصمه زوجها فليس من حق وليها أن يطالب الرجل حال المراجعة بشيء ما يقول السائل نذرت ان اصوم 26 وعش وعشرين يوم فصمت يومين فماذا علي علما بانني كبير في السن اذا كنت نذرت صيام ايام معدوده فلك ان تفرقها ما يلزم ان تجعلها متتابعه بخلاف ما اذا قلت مثلا بالله علي ان اصوم شهر كذا فيلزمك ان تصومه بالتتابع اما اذا قلت مثلا عشرة ايام او عشرين يوما او ستة وعشرين يوما فاعتصمها ولو متفرقة واذا اجزت من القدرة على الصيام مثلا فمن امكاني ان تطعم عن كل يوم مسكينة مثل صيام رمضان اذا عجزت عن الصيام فتطعم عن كل يوم مسكين يقول السائل أيهما أكثر توابا تلاوة القرآن في الصباح أو في المساء ما يناسب أن يسأل مثلا عن القراءة في الصباح أفضل أو في المساء أفضل القراءة من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ويقول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لا أمين حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف وكلما كانت القراءة باستحوار القلب والتأمل والتدبر والتفكر في آيات الله فهي فهو أعظم اجرا سواء كان في الليل أو في النهار في الصباح أو في المساء إلا أن القراءة والصلاة بعد القيام من رقبه افضل في الليل لأن الله جل وعلا يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا ناشئة الليل هو القيام للصلاة وقراءة القرآن بعد رقده بعد نومه يقول السائل هل يجوز ان وصل لي الفجر مع اخرى ومن لم قبل شروق الشمس ام انه لا يجوز لي نعم يجوز ان تعيد الصلاه ايا كانت صلاه الفجر او صلاه العصر بنيه الصدقه على الداخل مثلا لأجل ان يدرك فضل الجماعه فمثلا صليت الفجر وجلست في المسجد فدخل شخص قد فاتته صلاه الجماعه فاحببت ان تتصدق عليه تصلي معه ليدرك فضل الجماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل الذي فاتته الجماعه قال عليه الصلاه والسلام من يتصدق على هذا اي يصلي معه يقول السائل بعد كل صلاه يذهب الناس الى باب الكعبة يتمسحون به فهل فعلهم صحيح سرعة كثير من الناس مثلا من الاخوه بعد الصلاة وبعضهم يعاجل التسليم مع الامام او قبل الامام ليستلم الحجر الاسود أو يلتزم بباب الكعبة ونحن ذلك هذا ما ورد في السنة والذي ينبغي للمصلي أن لا يسلم التسليمتين إلا بعد أن يكمل الإمام التسليمتين ثم إنه مأمور بعد السلام أن ياتي بالذكر وتقبيل الحجر الأسود الوارد في أثناء الطواف عند البدء بالطواف وفي اثناء الاشواط اذا تيسر له ذلك وبعدما ينتهي من الطواف ويصلي ركعتين خلف المقام يعود عاد النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر والسلمه ثم خرج الى الصفا فالذي ينبغي للمسلم ان يتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصارع في عبادات ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كونه حينما يسمع الامام يقول السلام قبل ان يكمل يسلم بسرعه ثم يقوم مسرعا الى الحجر الاسود ويسلم ما ورد هذا يعتبر هذا عبث او اخلال بالصلاه وكذلك الالتزام الوارد فيه عن الصحابه رضي الله عنهم الالتزام حين القدوم وعند السفر مو كل وقت إذا قدم مكة وطاف مثلا يستحب له أن يلتزم إذا تيسر له ذلك إذا أراد السفر ودع طاف طواف الوداع مثلا واراد السفر يستحب له أن يلتزم والالتزام هو أن ينصق صدره وذراعيه وراحته وخده بالكعبه في مكان الالتزام ويدعو بنا احب من خير الدنيا والآخرة ومكان الالتزام من الحجر الأسود إلى الباب وقيل من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب أما الالتزام بجدار الكعبة مثلا داخل الحجر فهذا ما ورد فيما أعلم ولا الالتزام بين الركن الشامي والركن اليماني ما ورد الالتزام في هذا ابدا ولا بين الركن اليماني والحجر الاسود ما ورد الالتزام الوارد من الركن الذي فيه الحجر الاسود الى الباب او الى مدخل الحجر من جهه الباب فيدعو بما أحد من خير الدنيا والآخرة والدعاء في مثل هذا الموطن ذكر كثير من العلماء أنه مجرد في إجابة الدعاء موطن من مواطن الإجابة وهو عند السفر وعند القدوم ولا ينبغي التوسع فيما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من توسع وتجاوز حتى وإن كان العصر وارد لكن ينبغي أن يكون على ذو السنة عمر معاوية رضي الله عنه حجة وهو أمير المؤمنين فأخذ يستلم الأركان الأربعة الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن العراقي والركن الشامي والركن اليماني الأربعة الأركان فقال له ابن عباس رضي الله عنه ما هذا يا معاوية يعني أتيت بشيء ما هم ليس من السنة انكر عليه وهو أمير المؤمنين ما هذا يا معاوية قال معاوية رضي الله عنه ليس في البيت شيء مهجور ما نهجر أركان البيت فقال من عباس رضي الله عنهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع حينما نترك السلام الركن العراقي والركن الشامي اللذين وليان الحجر ليس هذا من باب الهجر وإنما هذا من باب الاتباع فنحن تركناهما اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حط ان تتبع قال معاويه صدقت رجع معه لان الاستلام للركن اليماني وللحجر الاسود لانها على قواعد ابراهيم عليه الصلاه والسلام واما الركنان العراقي الذي يلي الباب والشامي الذي يلي الركن اليماني ويسميان شميان الركنان الشاميان لانهما الى جهه الشمال فهذا نقص عن قواعد ابراهيم ما كان على قواعد ابراهيم لان جزء من الحجر من الكعبه سته او سبعه اجرى من ما يلي الكعبه من الحجر داخل اصلها من الكعبه يقول شيخ الاسراء بن تيميه رحمه الله حدها الى حين ينحني الجدار اذا انحن الجدار انتهى حد الكعبه لان قريش قصرت بهم النفقه فقصروا الكعبه وبنوا الحجر هذا لتحديد الكعبه ولبيان لاجل لا يطوف الناس من داخل الحجر لأن من طاف داخل الحجر ما طاف بالكعبة كلها فكان على غير قواعد إبراهيم فترك النبي صلى الله عليه وسلم استلامهما واستلم الركن اليماني واستلم وقبل وأشار إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود فالصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون على من تجاوز السنة ولا يسكتون عنه كبيرا كان أو صغيرا فالالتزام له حد وله مكان وارد للسنة من في الصحابة رضي الله عنهم وما زاد عن ذلك فلا ينبغي لا يلتزم جدار الكابة الذي داخل الحجر ما ورد ولا ورد جدار الكعبة الذي يلي الركن اليماني والركن الشامي وانما الوارد الالتزام من الركن الذي فيه الحجر الاسود الى الباب او الى مدخل الحجر من جهه الباب هذا مكان الالتزام الذي يلصق فيه المرء نفسه ويدعو بما احبه يسال الله جل وعلا ما يسال الكعبه وانما يسأل الله جل وعلا واما سؤال الكعبة فهذا الشرك مخجم جلة الاسر